بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل على تفاضل, الإيمان على تفاضل أهل الإيمان فيه جواب قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وقال تعالى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 وفي حديث الشفاعه ان الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان وفي روايه يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره لما قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ان الايمان يزيد وينقص اتبعه بسؤال متعلق فيه وهو السؤال عن حال اهله فيه هل هم متفاضلون ام لا ثم اجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بما يرشد اليه وانما اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال لان من المتكلمين في الاعتقاد من القائلين بالزيادة والنقص من يقول إن أهله في أصله سواء وإنما التفاضل بالأعمال التي يثابون عليها فأراد أن يبين أن أهل الإيمان متفاضلون فيه أصلا وفصلا بحسب ما يكون في قلوبهم وما يترتب من الجزاء على أعمالهم اشار إلى هذا المعنى بقوله في سلم الرسول وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالاملاك أو كالرسول؟ وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على وجود التفاضل بين أهل الإيمان واختلاف رتبهم فأورد الآيات من سورة الواقعة وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين. وقد دل على تفاضلهم بتفاضلهم في الجزاء فإنه لما كان لهؤلاء حظ من التقريب والروح والريحان ولأولئك غيره دل على أنهم متفاضلون فيما استحقوا عليه الجزاء وهو ما كانوا عليه من إيمان ثم أتبعه بقول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ولو ابتدأها المصنف بقول الله تعالى فيها ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فهذه الآية أصل في قسمة المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه على وجه الاصطفاء فقال الذين اصطفينا من عبادنا وبهذه الآية يبطل قول من قال من المفسرين في غير هذا الموضع إن الظالم لنفسه هو الكافر فإن الظلم وإن كان يقع اسما وصفا لكافر لكنه يقع أيضا اسما وصفا للمؤمن كما في هذه الآية فإن الله عز وجل أخبر عن أن الذين أولفوا الكتاب بالإيمان به هم من اصطفاهم الله عز وجل من عباده وجعلهم على مراتب ثلاث فالمرتبة الأولى مرتبة السابق بالخيرات وهو من وفى بفعل الواجبات وترك المحرمات وزاد عليها التقرب بالنوافل وترك المكروهات ودونها المرتبة الثانية وهي مرتبة المقتصد وهو الذي وفى بما فرض عليه من الواجبات وترك ما منع منه من المحرمات ودونهما المرتبه الثالثه وهي مرتبه الظالم لنفسه وهم من خلط عملا صالحا باخر سيئا فهم وفوا بقدر من الفرائض واضاعوا قدرا وامتنعوا من قدر من المحرمات ووقعوا في قدر وقد بينا ما يناسب هذا المعنى على وجه الوفاء في التقرير على كتاب اهم المهمات العلامه بن سعدي رحمه الله تعالى وهذه الايه داله على تفاوت اهل الايمان فيه ثم ذكر المصنف الاحاديث الوارده في الشفاعه لمن يخرج من النار ويدخل الجنه وان الناس يتفاوت ما في قلوبهم فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيره ومنهم ما يزن بره ومنهم ما يزن ذره يعني نمله ومنهم من في قلبه وزن دينار ومنهم من في قلبه نصف دينار من إيمان وهذا دال على تفاضل أهل الإيمان فيه وهذان السؤالان وهما السؤال المتعلق بزياده الإيمان ونقصه وما لحقه من بيان تفاضل أهل الإيمان فيه يوجب العلم بهما أن يحرصا طالب العلم أن يكون في أعلى هذه المراتب وأن يتمثل السبيل المفضية به إلى زيادة إيمانه فإن الإيمان يزيد وينقص والمرء يقبل على ربه ويدبر فلا بد من ملاحظة قلبك ومراقبة حركاتك وسكناتك لتطمئن على زيادة إيمانك فإن نقصان حظك من الإيمان الكامل أشد في سوء عاقبته من نقصان حظك من دنياك وقد يغتم المرء ويهتم إذا فاته شيء من حظه من الدنيا فأنقص عليه بدل أو حرم من زيادة يستحقها وهو يتلطخ في يومه ونهاره بقادرات من الخطايا تنقص إيمانه ثم يمر عليها لا يابه بها والمؤمن ينبغي له ان يكون ناظرا دوما الى خطيئته جاعلا لها بين عينيه يستحث بها مركب روحه للازدياد من الخير وان ينسى حسناته فان العبد ربما دخل الجنه بسيئه وربما دخل النار بحسنه كما قال سعيد بن جبير وغيره كم من امرئ دخل النار بحسنة وكم من, من امرئ دخل الجنة بسيئة قال أبو العباس بن تيمية وتلميذه النقيم في تفسير كلام السنة في الوالد في هذا ذلك أن فاعل الحسنة فعلها فبقيت بين عينيه يمن بها على ربه ويستعدي على خلق الله عز وجل فزخت في قفاه إلى جهنم ومواقع السيئة بقي يلاحظها يخاف أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها فرحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة ودراسه العقائد لا يراد بها مجرد المعلومات ولكن يراد بها الوصول إلى الحقائق الإيمانية التي تستحث خطانا وتصحح خطانا وتقربنا إلى ربنا وتحملنا على الاجتهاد في تكميل عبوديتنا فإن العلم إن لم يقربنا إلى الله فلا منفعة منه وإذا كان حظنا منه الجاه والرئاسة والموصب والمال فهو وبال وشر وإنما يمدح العلم بقدر ما ينفع ويرفع عند الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى علم الحقائق الإيمانية المعروف باسم الاعتقاد عند المتأخرين لكن لما كان درسه مقتصرا على بيان المعلومات دون ملاحظة ما وراء ذلك من الحقائق الإيمانية صار المتكلم يتكلم في نقصان الإيمان وزيادته وتفاضل أهله ولا يحدث ذلك في قلبه تغيرا ويعرض لعذاب القبر ونعيمه فلا يحرك فيه ساكنا ويتكلم عن الجنة والنار فلا يغير من أحواله حالا وكل ذلك من الوقوف على صورة العلم دون حقيقته كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون من مقصد طالب العلم في دراسة العقائد أن توقفه على الحقائق الإيمانية التي تقربه إلى المعارف الربانيه فتسمو بها نفسه وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى نعم حسن الله سؤال ما الدليل على أن الجمال يشمل الدين كله عند الإطلاق جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده قال تدرون من الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغمى من الخمس ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بالإيمان وهو ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق فإنه قد يطلق اسم الإيمان ويراد به الدين كله كما تقدم وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من السنة وهو حديث وفد عبد القيس في الصحيحين من روايه عبد الله بن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امركم بالإيمان بالله وحده ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسره صلى الله عليه وسلم بما يشمل أمرين أحدهما الاعتقادات الباطنة والثاني الأعمال الظاهرة والدين مرده إلى هذين الأمرين فقوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرجع إلى الاعتقادات الباطله وقوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤد من المغنم يعني من غنيمة الغزو الخمس يرجع إلى الأعمال الظاهرة فهذا دليل على أن الإيمان يطلق ويراد به الدين كله نعم السلام <الله> عليكم سؤال مدين على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل جواب القول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بالايمان وهو ما الدليل على تعريف الايمان بالاركان السته عند التفصيل اي لا عند الاطلاق فعند الاطلاق يفسر بانه الدين كله واما عند التفصيل فانه يفسر بالاعتقادات الباطنه وهذا معنى قول المصنف عند التفصيل اي على اراده معنى خاص لا المعنى العام واورد في ذلك حديث جبريل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وانما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر دليل من القران لانه لم يات في القران قط قرن الاركان السته جميعا وإنما جاء فيها خمسة دون ذكر القدر فالقدر إنما جاء مفردا في القرآن الكريم وإفراده لتعظيمه كما تقدم بيانه فذكر دليل السنة على ذلك وهذا التعريف الذي ذكره المصنف لا يراد به ما تواطأ عليه المنطقيون في صناعة المعرفات فإن صناعة المنطق والفلسفة لها قوانين تتعلق بالمعرف كما اشار إلى ذلك الاخضري في السلم المنورق. منورق منورق بقوله معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسم ولفظي علم وهو لا يريد هذا المعنى وإنما يريد التصور العام والخبر العام عن الحقيقة التي تتعلق بالإيمان فذكر أنه حديث جبريل مخبر عن ذلك بذكر هذه الأركان نعم أحسن الله ليكم سؤال ما دليلها من الكتاب جملة جواب قال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الدليل على هذه الأركان من الكتاب وإنما أخره بما وقع في القرآن من الانفصال بين ذكر القدر وبقية الأركان فقدم الحديث لكمال جمعه والأصل في ترتيب الادله ان يقدم الدليل القراني ثم يتبعه الدليل من الحديث النبوي فاذا عدل اهل العلم عن ذلك فاعلم انه لمعنى كما اتفق في ايضاح رساله شروط الصلاه واركانها واجباتها لامام الدعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانه قدم ذكرى الحديث الدال على شرط دخول الوقت ثم قال ودليل الأوقات قوله تعالى أقيم الصلاة الآية فأخر الآية لأن الحديث أوفى منها في الدلالة على المعنى المراد ومنه هذا الموضع فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم الدليل من السنة لأنه أتم في بيان المراد وأخر دليل الكتاب لأن أركان الإيمان الستة لم تأتي في القرآن مقترنه جميعا وإنما جاء فيه خمسة أركان كما في هذه الآية من سورة البقرة وجاء القدر مفردا وإفراده دليل على تعظيمه وقد ذهب بعض المتكلمين في العقائد إلى أن القدر وقع مفردا لأنه يرجع إلى الإيمان بالله وهذا غلط لأن كل ركن من أركان الإيمان سوى الإيمان بالله يمكن ردها إلى الإيمان بالله فإننا لن نؤمن بالملائكة ولا بالكتاب ولا بالرسل ولا بالقدر إلا تبعا لإيماننا بالله لكن ليس هذا هو المراد فكل ركن من هذه الأركان مراد لذاته وليس تابعا فلو أن إنسانا آمن بجميع الأركان وكفر بالقدر فإنه كافر وليس بمؤمن وإنما أفرد القدر تعظيما له فإن العرب لم تكن تعرف هذا التقدير السابق الأزلي ولذلك كانوا ينسبون ما يقع بهم إلى تصرف بعضهم من الخلق أو تصرف غيب لا يعلمونه لكنهم لا يعقلون هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا سابقا فهم في مشيئه الله سبحانه وتعالى في تقديره واكتنف هذا أيضا الاشاره إلى ما سيقع من الفتنه به فإن أول فتنة أخلت بحقيقة الإيمان هي فتنه القدر عند البصريين كمعبد الجهني وأتباعه فدل هذا الإفراد من التعظيم على الانباء بالفتنة العظيمة التي وقعت في صدر الإسلام فإن تلك الفتنة في حقيقة الإيمان مما يتعلق بأركانه وقعت بالقدر قبل غيره نعم الله عليكم سؤال ما معنى الايمان بالله عز وجل جواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق لضده ولم يعقب به وهو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء ولم يعقب به ولم يعقب به وهو الاول فليس بعده شيء اللي بنسخ عندكم التصديق الجازم هذه اللي بين قوسين عندكم جميعا اي طبعا اللي معا. ما معنى هذه معناها في نسخه ولا كيف ما اشار في الحاشة إلى ما يفسرها كان ينبغي أنه يذكر لأن هذا موضع فيه اشكال فكان ينبغي هل هو زاده من قبل نفسه حتى لا يقع كلام الشيخ في خلل أم أنه في نسخة فنحن نجي على أنه في نسخة لكن ينبغي أصلاً ان لا يضع القوسان وإنما يوضع معقوفتان المعقوفتان التي تكون فيها عقف وليس عكف لما تكون فيها عقف يعني مكسورة هكذا وهكذا كالكتاب في في كسكر كتاب ويقابلها أطرى مثلها ويوضع الكلام بينهما هذا تسمى معقوفة أما القوس لا يستعمل في هذا ويشير إلى أنها زيادة في نصفه. نعم السلام عليكم وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس له شيء حي القيوم الأحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان وهو متعلق بالايمان بالله عز وجل وهذا ايذان بافتتاح تفصيل اركان الايمان فانه فرغ من اجمال حقيقه الايمان وبيان اركانه مجمله ثم شرع يفصل اركانه واحدا واحدا وابتدا ذلك بركنه الاعظم وهو الايمان بالله فسال عن ذلك بقوله ما معنى الايمان بالله عز وجل ومراده معناه الشرعي لا معناه اللغوي لأن الكتاب موضوع لبيان الحقائق الشرعية للحقائق اللغوية وأهمل بيان المعنى اللغوي حرصا على إضاحي الأهم فإن المتعلم ينبغي أن تجمع همته على الأهم له وهذا الكتاب موضوع للمتدئين من المتعلمين فلم يرد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرق همامهم بمعنى ذكر الحدود اللغوية وإنما قصره على بيان الحقائق الشرعية ففسر الإيمان بأنه هو التصديق الجازم وقيد الجازم قيد اللازم فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط كما بينه ابن عباس بن تيمية في كتاب الإيمان من وجوه فمن يفسر الإيمان شرعا بأنه التصديق فليس الأمر كذلك بل النصوص على خلافه فليس هو تصديق مطلق بل هو تصديق مخصوص وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير ويشار اليه بالجزم فقول المصنف رحمه الله تعالى هو التصديق الجازم اي الثابت المتيقن الراسخ فليس مجرد التصديق فالاكتفاء بقول الايمان هو التصديق غلق بل نابد من زيادة التصديق الجازم حتى يعلم بأنه تصديق مخصوص وهو ما اشتمل على اليقين والرسوخ والثبات واللزوم ثم هذا التصديق مرده إلى القلب كما قال المصنف من صميم القلب وصميم القلب هو وسطه والمراد خالصه وهذا إشارة إلى ثبوته فإن المتيقن هو المستقر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت لأنه تستقر الروح فيه بالخروج من البدن إلى مآله الذي تؤول إليه ويستقر البدن بمفارقة الروح له بتركه في اللحم. فأصل اليقين هو الاستقرار وهذا هو المعنى الموجود في التصليق الجازم وهذا التصليق الجازم رده المصنف رحمه الله تعالى إلى أشياء أولها وجود الله وثانيها كلوهية الله وثالثها ربوبية الله ورابعها أسماء الله وصفاته فالإيمان مرده إلى هذه الأشياء وأهل العلم إنما يذكرون الوجود قيدا قبل ذكر الربوبية لأن الإيمان بكونه رب متوقف على كونه موجودا لأن المعبودة لأن المعدومة لا يصلح أن يكون ربا فضلا أن يكون معدوما فهم يذكرون في ابتداء ما يتعلق بحقيقة الإيمان وجود الله ثم ربوبية الله ثم الوهيه الله ثم أسماؤه وصفاته ولذلك قلنا ان القدر اللازم المجزئ من الايمان بالله هو الايمان به موجودا ربا معبودا له الاسماء الحسنى والصفات العلى فلا بد من ذكر قيد الوجود قبل ذلك لانه لا يكون رب الا وله وجود ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له فهو الأول وليس قبله شيء ولم يعقب به أي لم يتبع بنظير ومثير له سبحانه وتعالى فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهذا قد ذكره المصنف بعده في تفسيره فقال وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهذه الاسماء الأربعة والدة في سورة الحديد وفي الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريره في تفسيرها جامعة لنوعين من الإحاطة كما ذكر أبن العباس بن تيمية وتنميده القيم والعلامة الرحمن بن سعدي في شرح الكافيه الشافيه احدهما الاحاطه الزمانيه فهو الاول والاخر والثاني الاحاطه المكانيه فهو الباطن والظاهر وطوى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر الالوهيه والربوبيه والأسماء والصفات لانه سيفسرها فيما يستقبل وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق